صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدع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 خيط بل والقران مجيد في لوح محفوظ الله أكبر, الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وإياك نابد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنامت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضوء الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونا يوم الدين وما هم عنها بغامر